دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا ينبغي فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا إنه وقع منه بعض ما لا ينبغي وأقوالهم في المراد بالبرهان فنقول قال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأذور أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المندر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما همت به تزيات ثم استقلت على فراشها وهم بها وجلس بين رجليها يحل تبانه والتبان سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط قال نودي من السماء يا ابن يعقوب لا تكن كطائر ينتف ريشه فيبقى لا ريش له فلم يتعظ على النداء شيئا حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب عاضا على اصبعيه ففزع فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقا فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب الأدنى فانفرج له واتبعته فأدركته فوضعت يديها في قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه فألف يا سيدها لدى الباب وأخرج ابن جرير وابو الشيخ وابو نعيم في الحليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما بلغ قال حل الهميان يعني السراويل أو هو شداد السراويل وجلس منها مجلس الخاتن فصيح به يا يوسف لا تكن كالطير له ريش فإذا زنا قعد ليس له ريش وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله ولقد همت به وهم بها قال طمعت فيه وطمع فيها وكان من الطمع أن هم بحل التكة فقامت إلى صنم مكلل بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسرترته بثوب أبيض بينها وبينه فقال أي شيء تصنعين قالت أستحيي من إلهي أن يراني على هذه الصورة فقال يوسف عليه السلام تستحيين من صنم لا يأكل ولا, أش ولا يشرب ولا أستحي أنا من إلهي الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت ثم قال لا تنالينها مني أبدا وهو البرهان الذي راى وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله وهم بها قال حل سراويله حتى بلغ ثنته والثنة من الإنسان ما دون السرة وفوق العانة وجلس منها مجلس الرجل من امراته فمثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على صدره فخرجت شهوته من انامله واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قولي لولا الرءى برهان ربه قال راى صورة ابيه يعقوب في وسط البيت عاضا على ابهامه فادبر هاربا وقال وحقك يا أبت لا أعود أبدا وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن إكرمة وسعيد بن جبير في قوله لولا الرأ برهان ربه قال حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن فرأى صورة فيها وجه يعقوب عابا على أصابعه فدفع صدره فخرجت الشهوة من أنامله فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنى عشر ولدا إلا يوسف عليه السلام فإنه نقص بتلك الشهوة ولدا فلم يولد له غير أحد عشر ولدا وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله لولا الراء برهان ربه قال تمثل له يعقوب عليه السلام فضرب في صدر يوسف فطارت شهوته من أطراف أنامله فولد لكل ولد يعقوب إثنى عشر ذكرا غير يوسف لم يولد له إلا غلامان واخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله لولا أن برهان ربه قال رأى يعقوب عاضا على عصابعه يقول يوسف يوسف وأخر ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال رأى آية من آيات ربه حجزه الله بها عن معصيته ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضا على أصبعيه وهو يقول له يا يوسف أتهم بعمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء فذلك البرهان فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وعب الشيخ عن محمد بن سيرين رضي الله عنه في قوله لولا أرأى برهان ربه قال مثل له يعقوب عليه السلام عاضا على أصبعيه يقول يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن اسمك مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه قال رأى صورة يعقوب عليه السلام في الجدار وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال زعموا أن سقف البيت انفرج فرأى يعقوب عاضا على أصبعيه وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الحسن رضي الله عنه في قوله ولقد همت به وهم بها لولا أرى برهان ربه قال إنه لما هم قيل له ارفع رأسك يا يوسف فرفع رأسه فإذا هو بصورة في سقف البيت تقول يا يوسف يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء فعصمه الله عز وجل وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن أبي صالح رضي الله عنه قال رأى صورة يعقوب في سقف البيت تقول يوسف يوسف أيها المستمع الكريم بإذن الله تعالى سوف نستكمل في الحلقة القادمة أقوال العلماء الذين قالوا إنه وقع منه عليه السلام بعض ما لا ينبغي ونذكر هناك إن شاء الله حقيقة تلك الأقوال والرد عليها وثبوت براءته عليه السلام من كل ذلك قليله وكثيره فإلى ذلك الحين أستودعك الله